مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا توجر Sامح واصفح واخفر وعفو قدرك يعانو قلبك يصفو سامح أنت الرائع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أن الرابح وغدا توجر واصفح واغفر وعفو قدرك يعانو قلبك يصفو سامح أنت الرائح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشياد كل جرح القلب بلسم وانشر الخيرات باسا أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابع سامح واصفح واخفر وعفو قدرك يعانو قلبك يصفو سامح أنت الرائح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح